فَلَمَّ جَاءهُمْ مُ سَ بِآيَاتِنَا بَيْينَاتٍِ قَاوا قَاُ مَ نَذَ إِلَّا سِشْحُرُ مُفْتَرَوُ وَمَا سَمِعََّا بِهَذَ فِي أَبَائِنَ الْأَوْولِي وَقَالَ مُساَ وََِّي أَْلَمُ بِنَن جَأَ بِالهدَ مِنْ عنْ بِهي وَمَنْ تَكُ لَُ عَافِبَكُْ الد الدَّ إَِّهُ لَا يُفِْ حَوَّالِمُ وقال فرعون يا ايها الملأ ما علمت لكم من اله غيري فاوقدوا لي نارا ما نعلم على الطين فجعل لي فجعل لي صرطا لعلي اطلع الى اله موسى وانني لا الكاذبين وتكبره وجنوده في الارض بغير الحق ووَنّوا انهم الينا لا يرجعون فاخضناه وجنوده فنبذناهم في اليم ف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 119. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بطائر للناس, بطائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون